تِلْكَ الْقُرَى هَلْ ضَلُّوا نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء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 ان الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا امنوا بما رزقناكم من قبل, من قبل ان ياتي يوم لا بيع 117. ولا قلة ولا شفاعة 118. والكافرون هم الظالمون 119. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 فَمَن يَسْكُرْ بِالطَّاوُتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اشْتَمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ